هم مزم الشاء بنميم مننعن الخير معتد اثيم اعتل بعد ذلك زنين ان كان ذا مار وبنين اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الاولين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 من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أصبر رَبِّكَ ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم